وأرنا الباطل باطلاً ورزقنا اجتنابه وجعلنا من مَن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. الإسم اليوم أو مع الدرس السابع والثلاثين من دروس أسماء الله الحسنى. والإسم اليوم هو المحصي لقد أحصاهم وعدهم عدة الحقيقة في حديث شريف معروف متواتر إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة يتوهم المتوهمون أن الإحصاء هو العد، فمن عدها دخل الجنة. في عند عندنا قاعدة دقيقة جدا، هو أن الشيء العظيم إذا توقف على شيء ضئيل، فهذه الأحاديث ليست صحيحة. يعني دخول الجنة التي خلق الإنسان من أجلها. والتي كل فأن يعرف الله وأستقيم على أمره دخول الجنة يتوقف أو ثمنه فقط أن تعدت تسعة وتسعين ثمن إذا من إحصاها ليس معنى الإحصاء هو العد في قاعدة في اللغة أن الاختلاف في المبنى دليل الاختلاف في المعنى الله عز وجل قال لقد أحصاهم وعدهم عدا العد شيء والإحصاء شيء آخر العد معروف عندي ثلاثون كتابا أما الإحصاء قرأت كل هذه الكتب وفهمتها صفحة صفحة موضوعا موضوعا قيمتها عرفت أخطاءها عرفت صوابها عرفت فوائدها فالإحصاء يعني العلم العلم الدقيق يعني مثلاً لو سألنا مؤسسة كم موظف عندك؟ قال لك عندي مئة موظف هذا عد أما الإحصاء إذا كان يعرف أحوال الموظفين واحداً واحداً قدراتهم إخلاصهم كفاءات كفاءتهم أوضاعهم المعاشية الاقتصادية قدراتهم الفكرية انتماءهم إخلاصهم خلفيتهم الإحصاء ليس هو العد شيء أبلغ وأعظم وأعمق بكثير من العد لقد أحصاهم فالإحصاء هو العلم لذلك الاسم المحصي اسم متعلق بعلم الله عز وجل، لكن في مع الإحصاء تفاصيل، جزئيات، دقائق، معلومات دقيقة جداً، نعم، فالذي يملك معلومات كلية، إجمالية، شمولية شيء، والذي يملك أدق المعلومات، أدقها، و... آ... يعني دقة. مع عمق مع فروق دقيقة جدا هذا هو الإحصاء لذلك قالوا الإحصاء هو الإحاطة بحساب الأشياء وليس هو التعداد إذا قلت هذا أمر لا أحصيه أي لا أطيق ضبطه هذا أمر لا أحصيه أي لا أطيق ضبطه والله سبحانه وتعالى هو المحصي الذي يحصي الأعمال ويعدها يوم اللقاء. الإنسان ما بيعد كم يوم عاش بالضبط وكم نزها قام فيها وكم سهرة حضرها وكم كلمة تكلمها. لكن الله سبحانه وتعالى يعلم كل ذلك. يعني أعمالك بدقائقها بجزئياتها بتفاصيلها. بمناسباتها، بدوافعها، بأهدافها بكل ما يحيط بها من دقائق كلها تراها أمامك يوم الحساب رأي العين هذا معنى المحصي الله هو المحصي أي هو الذي يحصي الأعمال ويهيئها لك ليوم القيامة أو ليوم الحساب أو ليوم الجزاء أو ليوم الثواب والعقاب وقيل المحص هو العليم بدقائق الأمور وأسرار المقدور هو بالمظاهر بصير وبالباطن خبير بالمظاهر بصير وبالباطن خبير هو المحص للطاعات هو المحيط لجميع الحالات هو المحصي لأنفاس الخلائق الخبير بخفي الوثاوى هو العليم بجميع الموجودات وعدد حركاتهم وسكناتهم وجميع شؤونهم وأعمالهم هذا المحسن وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها ولا حبة في ظلومات الأرض ولا يابث إلا في كتاب مبين فلذلك الإنسان إذا أيقنا أن الله عز وجل يحصي عليه كل حركاته وكل أنفاسه وكل أفعاله وكل خطراته وكل وساوسه وكل ما تنطوي عليه نفسه من نوايا من بواعث من أهداف من صراعات إذا علم أن الله عز وجل يحصي عليه كل ذلك كان شأنه مع الله شأنا آخر الإمام الغزالي يرى أن المحصي هو العالم قبل كل شيء قلت لكم إن لله تسعة وتسعين سماً من أحصاها دخل الجنة لأن لا نفهم فهما سازجاً هذا الحديث من أحصاها ليس من عدها ولكن من علمها من عرف مضمونها من عرف أسماء الله الحسنى معرفة يقينية تفصيلية حملته على طاعة الله عز وجل الإمام الغزالي يقول المحصي هو العالم ولكن إذا أضيف العلم إلى المعلومات من حيث إحصاؤها وعدها وترتيبها ونوعها وصنفها يعني أدق المعلومات أدق الجزئيات إذا أضيفت إلى علم الله عز وجل صار الاسم هو المحصي والمحصي المطلق الذي ينكشف في علمه حد كل معلوم لأيام تسأل الإنسان سؤال ما بعرف شو بتقدر البضاعة لي عنا ما بعرف بتقدر رأسماننا ذلك ما دي متأكد لأرجع بتقدر كم طالب في عنا بهالمدرسة هذه لك والله لا السجلات أكثر الناس لا يستطيعون إذا كانوا صادقين طبعا الإدلاء بمعلومات دقيقة يستقرون إلى السجلات إلى المحاسبين إلى الإحصاءات لكن الله سبحانه وتعالى كل شيء في علمه وجاهز ودائم العبد قال إذا أمكنه أن يحصي بعلمه بعض المعلومات هو يعجز عن أكثرها إذا أمكن للعبد أن يحصي بعض المعلومات هو يعجز عن أكثرها ربنا عز وجل يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله عز وجل يبين لم يقل وإن تعدوا نعم الله وإن تعدوا نعمة الله نعمة والسؤال الدقيق النعمة الواحدة تعد أخي بالله عدل لي هذه المحرمة عدل لي ياها هذه المحرمة وحدة كيف يبدأ دلت ياها الله, الله يقول وإن تعدوا نعمة الله استنبط العلماء أن النعمة الواحدة الواحدة لو أنضيت كل حياتك في تعداد خيراتها وبركاتها ومنافعها تنقضي حياتك ولا تنقضي منافعها فهذا من إعجاز القرآن الكريم وإن تعدوا نعمة الله أنتم عاجزون عن إحصائه فلا أن تكونوا عاجزين عن فكرها من باب أولى وكلكم يعلم إذا الإنسان جاءه مولود وجاءته الهدايا الكثيرة يتمكن بسهرة واحدة يضع الهدايا أمامه ويسجل هي من فلان بربع ساعة يحصي هذه الهدايا أما رد هذه الهدايا يحتاج إلى مال كثير وإلى جهد كبير وإلى أمد طويل ففرق كبير بين إحصاء الهدايا وبين المكافأة عليها فردنا عز وجل أثبت لنا عجزنا عن إحطاء النعم فما قولكم بشكر النعم يعني أنتم يا عبادي عاجزون عن إحطاء النعم فلا أن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى لذلك الإنسان في موضوع الإحطاء يبدو ضعيفا جدا هل أي إنسان بيتخذ قرار مدير مؤسسة يحتاج إلى طاقة من المحاسبين طاقة من المستشارين حتى إذا طلب معلومات دقيقة كي تأتيه هذه المعلومات لذلك إن معنى الإحطاء في الحديث الشريف هو العلم فقد قال عليه الصلاة والسلام إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة أي من, من علمها وقيل المحصي هو المحيط بكل موجود جملة وتفصيلا لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء وقال بعض العلماء المحصي هو الذي بالظاهر راقب أنفاتك وبالباطن راقب حواسك، وقيل المحصي هو الحافظ لأعداد طاعتك العالم بجميع حالتك يعني أنت أمام الله مكشوف أنت أمام الله لا تخفى عليه خافية كل الدقائق كل الجزئيات مدام وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمه فمن باب أولى أن كل حركاتك وسكناتك بعلم الله عز وجل لما ربنا عز وجل أمر أم موسى رضي الله عنها أمر أم موسى أن تلقي ابنها في اليم معناها الموجات بإحصاء الله عز وجل حركة الصندوق بعلم الله عز وجل سوقه إلى شاطئ القصر بعلم الله عز وجل أن تنزل امرأة فرعون في هذه اللحظة بالذات في علم الله عز وجل هذا الإحصاء يعني علم بالدقائق بالتفاصيل لا أكثر الناس علمهم بالكليات إجمالي أما التفاصيل ما بي ما بعرفه تركيب هذا الدواء الدواء معروف يعني تركيبه الدقيق بالك والله شوف التعليمات الداخلية أما أن تملك كل الدقائق والتفاصيل هذا هو اسم المحصن الإمام الرازي يقول إن هذا الإحصاء راجع إلى علم الله سبحانه وتعالى بعدد أجزاء الموجودات وعدد حركاتهم وسكناتهم الآية الكريمة ما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ما من إن دابة كما تعلمون الدابة نكرا نكرا. والتنكير هنا تنكير شمور يعني أي تدابة على وجه الأرض أي تدابة على وجه الأرض نملة دويبة حشرة جرثومة فيروس الذي لا يرى حتى بالمجهر الإلكتروني ما من دابة أي شيء يدب على وجه الأرض هو دابة إلا على الله رزقها أما كلمة من تفيد استغراق أفراد النوع يعني الدواب جميعا هي دابة شمول ما من دابة دابة دابة استقصاء ما من دابة إلا على الله رزقها رزقها على الله ويعلم مستقرها ومستودعها بعضهم قال هذا الرزق هذه الدابة مستقرها أين ومستودع رزقها أين مستودع رزقها أين أنت إليك أمح لك عند الله غذاء وليكن هو القمح يترى القمح الذي سوف تأكله أين هو الآن في أي منطقة في الجزيرة لما بحوران؟ لما بفرنسا؟ مستورد يعلم مستقرها ومستودعها هذا المحصي ومن معاني المحصي وهو الذي يعنينا أكثر هو الله عز وجل يحصي لك أعمالك الصالحة والطالحة الأغلاط كلها مسجلة والمكافآت كلها مسجلة والنوايا الصالحة كلها مسجلة طبعا علاقة بهذه الاسم علاقة من نوع يعني أنت كل شيء مسجل الخير مسجل والشر مسجل أعمالك الجليلة مسجلة والصغيرة مسجلة هذا المعنى ينقلنا إلى أنك إذا أحسست أنك مراقب وكل حركاتك مسجلة هذا يستدعي أن تكون منضبطا الآن إلى بعض الآيات الكريمة التي وردت فيها أو ورد فيها اسم المحصي أولا كلمة المحصي بالذات لم ترد في القرآن الكريم ولكن وردت مادة الإحصاء في القرآن ولكن مادة الإحصاء وردت في مواضع كثيرة ففي سورة مريم إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا أحصاهم فعلا لقد أحصاهم وعدهم عدة في سورة ياسين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين كل شيء أحصيناه في إمام مبين أيضا فعل وفي سورة النبأ وكل شيء وكل شيء كتابا، نعم. لذلك حظ العبد من هذا الاسم هو أنه متى علم العبد أن ربه يحصي عليه كل حركاته وسكناته وخواطره وأنفاسه ونواياه شعر أن الله عز وجل بالمرصاد وأنه عليه أن يكون في وضع لا يستحي فيه من الله عز وجل. يجب أن تراقب قلبك وأن تراقب الله عز وجل. يجب أن تراقب أن الله يراقبك. لذلك سيدنا عمر يقول: فتعاهد قلبك. شوف نحن دائما نتعاهد أجسادنا إلى إله عين ضعيف رأسا طبيب أشهر طبيب. بينتظر شهر أحياناً بيعطي وصي بينفزا فوراً بيكون ما معه النظارات بيلاك عين ما معه حلبة عين اللي عنده علبة بجسمه بقلبه بأمعاءه بأعصابه تلاقي دائماً يسعى للعناية البالغة أما المؤمن يتعاهد قلبه ويخشى ما دام الله يخص عليه كل خطراته وكل أحواله أحواله يخشى أن يرى الله عز وجل في قلبه شيئا لا يرضيه لذلك قالوا القلب منظر الرب القلب منظر الرب نعم وفي الحديث القدسي عبدي طهرت منظر الخلق سنين أ فلا طهرت منظر الساعة من آداب أو من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العبد اتجاه اسم المحصي أن يحصي هو أيضا أخطاءه أن يحصي أيامه أن يحصي أفعاله يعني أن يتعود أن يحصي في أشخاص يسجل عنده إذا أخطأ باليوم يسجل حتى الله عز وجل يعني يغفر لياه يستغفر الله عز وجل من أخطائه وقد يقابل كل خطيئة بعمل صالح ف مع إنه الإحترام بين العبد والرب في بوشاة جدا، لكن علم نفسك تحصي أيامك. أنا الآن مضى من عمري كذا. هل بقي بقدر ما مضى؟ والله سؤال بقيق، وسؤال محرج، وسؤال مخيف. كيف مضت هذه السنوات الأربعون، الثلاثون؟ إذا إذا مضى من عمري أكثر مما بقي؟ وهذا الذي مضى مضى كلامح البصر، فالذي بقي أقل مما مضى. كيف سأستغل هذه الأيام والليالي؟ كيف سأنظم برنامجي مع الله عز وجل؟ كيف سأطلب العلم؟ ما عمل الذي ألقى الله به؟ يجب أن يحصي نعم الله عليه، يجب أن يحسن نعم الله عليه، لالا يقع الإنسان في الغفلة. بعضهم دعا ربه عز وجل بهذا الدعاء قال إلهي أنت المحصي لحركات العباد المحيط بعمل أهل الجفاء وأهل الوداد أحصيت جميع الأسرار في الإنسان وجمعت فيه سائر الأكوان اكشف عن قلوبنا الحجاب حتى نشهد في أنفسنا أنوار المعطي الوهاب ونحن نور المراقبة حتى نراقب جميع أعمالنا ونخصي سائر أحوالنا إنك على كل شيء قدير هذا دعاء متعلق باسم المحصد الحقيقة اسماء الله الحسنى مهما تحدثنا عنها لا نفي بحقها لأن الله عز وجل لا نهاية لكماله من أسماء الله الحسنى الأخرى اسم الحفيظ الحفيظ ربنا عز وجل قال وربك على كل شيء حفيظ اخترت هذا الاسم الثاني مع الاسم الأول لشدة العلاقة بينه الله سبحانه وتعالى حفيظ حفظ لنا مثلا إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون حفظ لنا القرآن الكريم وهذا من نعم الله العظمى تقرأ القرآن وأنت واثق أنه كلام الله حقا من تولى حفظه ربنا سبحانه وتعالى حتى أنه قد قيل لو أن الإنسان أخطأ في القرآن الكريم لطاح به الصبية في كل مكان سبحان الله نقل القرآن بالتواتر وتولي حفظ تولي الله خفظه جعل هذا الكتاب يعني لو أن جهة مهما كانت قوية غيرت كلمة سمعت مرة الأجانب طبعوا خمسين ألف نسخة في تركيا بس حذفوا كلمة وحدة ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه حذف كلمة غيرة ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلا يقبل منه جمعت النسخ وأحرقت وهذا من تولي حفظ الله في القرآن الكريم حفظ الله هذا القرآن بأن سخر له علماء يعني أجلاء تمرسوا به وكانوا شديدي الغيرة عليه وأجر الله على يدهم كل الخير وهذا من حفظ الله عز وجل في عندنا حفظ آخر؟ صدق. يحفظونه من أمر الله المؤمن هناك ملائكة تحفظه وهذه الملائكة سخرت له وهي من أمر الله عز وجل حياتي أخطار كثيرة أحيان تجد أنه على وشك كان في خطر كبير أن يصير في مرض يصير في حادث لك ثواني الله أنقذني فكل ما حفظك الله به في الدنيا هذا من اسم الحفيظ الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده المؤمنين يحفظونه من أمر الله وربنا عز وجل يقول إن ربي على كل شيء حفيظ إن ربي على كل شيء حافظ، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أننا إذا أتينا إلى فراشنا أن نقرأ آية الكرسي، وقال بعدها لا يزال عليك من الله حافظ. إذا قرأت آية الكرسي قبل أن تنام لا يزال عليك من الله حافظ في الليل أخطر، في رصوص، في حالات مرضية في الليل تظهر. قد يظهر مرض ولا طبيب في الليل في شيء قد يحترق واحد هو نائم صار في ماس كهربائي احترقت غرفة النوم استيقظ على الدخان وال يعني فالإنسان إذا قرأ سورة الكرسي آية الكرسي قبل أن ينام النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال عليك من الله حافظ ومعنا حفظ أيضا يحفظ الأعمال والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل هذا المعنى الثالث طيب في معاني أخيرة ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم يعني إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول من الذي يحفظ الوجود من أن يعود إلى العدم الله جل جلاله يحفظ الوجود خلق الكون ويحفظ بقاءه هذا معنى قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول من يحفظ للأرض حركتها مسارها توقيتها الله جل جلاله الآن قال تأمل في أحوالك من يحفظ لك دينك هناك أشخاص أذكياء وأقوياء زاغت بهم زاقت بهم الشهوات ووقعوا في شر أعمالهم طيب الإنسان ما دام دينه حافظ عليه معناها الله عز وجل تولى حفظه لو إنه الله عز وجل تخلى عنه لزلت به شبهة أو اقتناصته شهوة كون أن الإنسان, الإنسان دينه سليم معنى ذلك أن الله عز وجل حفظه من الشك من الشرك من الشبهات من الشهوات الآية التي ذكرناها قبل قليل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله جل جلاله حفظ السماوات أيضا، حفظ السماوات أيضا من كل شيطان مارد. قال وحفظا من كل شيطان مارد. وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. كمان الحفيظ معناه الوكيل. قال تعالى فإن تولوا فقد أبلغتكم رسالتي أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ إذا معنى المحصي ومعنى الحفيظ في قواس بينهما مشتركة الحفيظ حفظ القرآن الكريم الحفيظ حفظك من من شر ما خلق ألا تقرأ كل يوم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد معوضتان أيها الأخوة عود أنفسكم أن تقرأون أن تقرأنهما أن أن كل يوم لأنك تستعيد بالله هل هناك فرق بين الاستعاذة بالله واللياذ بالله فلان استعاذ بالله وفلان لاذ بالله نفس الشيء أو الشيء نفسه نفس الشيء خطأ الصواب الشيء نفسه من كل شر طلب خير الاستعاذة من الشر واللياد في الخير لاذ بالله ليرزقه فثلا لاذ بالله ليرزقه رزقا حسنا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم فالعياذ واللياد العياذ من الشر واللياد للخير نعم طيب سؤال الإنسان أحيانا يستعيذ بالله ولا يرى نتائج لهذه الاستعاذة كيف نجيبه سيد سمير أقول لك أنا استعذت ما صار معي يوم القيامة سيد أحمد والله العلماء قالوا الاستعاذة بالله ليست مجدية إلا إذا كان القلب حاضرا إذا كان قلبك حاضر فالاستعاذة مقبولة وترى نتائجها واضحة تماما أما أن تستعيذ استعاذة لفظية هذه لا تقدم ولا تؤخر وربنا عز وجل يقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فيه مخلوقات شريرة فيه حشرة اليوم اسمعت خبر إنه في بأمريكا الآن 240 ألف إنسان مصاب بالإيدز، مات منهم في هذا العام 140 ألف، وهناك مليون إنسان يحمل هذا المرض. هاي من شر ما خلاه، مرض مخيف ويقدرون أنه بعد خمس سنوات أو عشر سنوات. يصبح الرقم فلكي رقم المصابين والآن لا يشغل العالم الغربي إلا هذا المرض يعني لو أنه عملت استبيانات أو سألتهم الموضوعات كلها لا تعنيهم لا يعنيهم إلا هذا المرض والنبي عليه الصلاة والسلام سبق النبي عليه الصلاة والسلام إذ لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. قال ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها أي حتى يفتخروا بها إلا أصابتهم الأمراض التي لم تكن الأوزاع او الأثقام التي لم تكن في أصلفهم نعم إذا الحياة فيها مخاطر فيها أمراض طيب هل الخلايا حينما تنمو نمو عشوائيا من يحفظنا منها الله جل جلاله من يملك أن يضبط نمو خلايا هذا المرض الذي الذي تحدى العصر حتى الآن ما يأتي مرة بالدماغ مرة بالدم مرة, مرة بالعضلات مرة بالأحشاء مرة بالكبد مرة تعرف أعرف رجل سبع كيام كان من تجي ورن خبيث بالكبد طيب الحفظ الإلهي أن يحفظ لك أعضاء من هذه الأمراض الوبيلة إذا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب الغاسق الشيء المظلم, الشيء المظلم. الظلام رمز الشر إذا وقب أي إذا دخل الليل في مفاجآت الليل والشيطان إذا دخل قلب الإنسان واستحكم فيه أيضا هذا شيء مخيف الإمام الغزالي يقول المؤمن يجتهد أن يحفظ نفسه عن اتباع الشبهات والبدع أنت حظك من هذا الاسم أن تحفظ نفسك من الشبهات والبدع والحقيقة البدع خفيرة جدا لأن المبتدع الذي أحدث بدعة أو اعتقد ببدعة هذا لا يتوب منها يعني أخطر شيء في العقيبة أن تكون مبتدعا أي أن تحمل عقائد ليست صحيحة لأن الخطأ في العقيبة هذا الخطأ ينسحب على كل أعمال الإنسان ف حفظ الإنسان من هذا الاسم، بما أن الله هو الذي يحفظ لك دينك، ويحفظ لك بدنك، ويحفظ لك أهلك، وهو الحفيظ العليم، والله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. حظك أنت من هذا الاسم أن تحفظ عقيدتك من البدع والشبهات، فلذلك الإنسان المؤمن يجري مراجعة. أية عقيدة يتأكد منها يسأل عنها يستوسق منها يبحث عن دليلها حتى تكون مجموع عقائده صحيحة سليمة هذا الإنسان المؤمن فالحفظ هنا أن تحفظ عقيدتك من الزيغ من الضلال من الشبه من البدع قال وأن تحفظ جوارحك من المعاصي الله حفيظ ويبغي أنت أن تقتدي باسم الحفيظ أو أن تتخلق بهذا الاسم الذي هو لله عز وجل أن تحفظ عقيدتك من الزيغ والشبهات والضلالات والبدع وأن تحفظ جوارحك من المعاصي والآفان ما الذي يدفع الجوارح إلى المعاصي؟ قال شهوتان أو دافعان دافع الشهوة ودافع الغضب الأيام الإنسان بساعد غضب قد يعتدي قد يتجاوز الحد فالغضب أحد أسباب الطغيان والشهوة أحد أسباب الطغيان ينبغي أن تحفظ نفسك من عوامل الغضب وعوامل الشهوة لذلك الشريف هو الذي يبتعد عن أسباب المعاصي لا عن المعاصي بالذات الزنا معصية كبيرة جدا الله عز وجل ذكره بين موتين ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق نعم. ولا يزنون فجاء نفي الزنا عن المؤمنين بين النفي عن قتلين إذا الزنا كالقتل تماما طيب كيف تحفظ نفسك من الزنا بأن تدع هامش أمان بينك وبينه هذا الهامش تحدثت عنه البارحة عدم الخلوة بأجنبيته هذا من حفظ نفسك من الزنا عدم المصافحة الاختلاط النظر صحبة الأرازل هذه كلها إن طبقتها تكون قد وضعت بينك وبين الزنا هذا ليس لذلك احفظ عقيدتك من الزيغ والشبهات ومن الأوهام والضلالات والبدع واحفظ جوارحك من المعاصي بالابتعاد عن أسباب المعاصي وهي الشهوات وعوامل الغضب والله عز وجل ذكر أن هذا الاسم يمكن أن يتصف به بعض العباد والدليل هل ذكر الله عز وجل عبداً من عباده أو نبيا من أنبيائه وصفه بأنه حفيظ سيد قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم إذا حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام تخلقوا بأخلاق الله فهذا من التخلق بأخلاق الله المؤمن حفيظ أما غير المؤمن ولا تفع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا والتبع هواه وكان أمره فروطة ما في دقة تلتقي بإنسان إحساناته كلها فوضوية جيبته لغلي وحده تعطيه مصاري حتى يشتغل شغله نصرف منه حياته وكان أمره فروطة ما في حفظ هذا له مكان هذا له مكان هي حسابات دقيقة فمن علامات الإيمان الدقة والحفظ المؤمن كيس فطن حذر يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فمن علامات المؤمن الدقة والحيطة والحذر وهنا الحفظ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ومن معاني حفيظ إذا أنت كنت مثلا مدير مستشفى كنت مدير مدرسة كن صاحب متجر، صاحب مؤسسة، المفروض تكون دقيق أنت، الأمور أن تكون منظمة عندك، فعلامة حفظك ألا تغيب عنك شاردة ولا واردة، أن تكون أعمال الموظفين في في حسن أو في حفظك تعرف من المحسن في شخص بيكون يعني بيسمع من الموظفين سناوات أحياناً. المقصر يزيد في السناء والالمجيد لا يراه أحياناً بيأخذ فكرة معكوسه الجيد نسيانه والسيء عم يثني عليه هذا مو حفيظ هذا إني حفيظ عليم وقالوا إن الحفيظ هو الذي هداك إلى التوحيد وخصك في الخدمة بأنواع الحفظ والتسديد إذا هداك الله إلى التوحيد وإذا سمح لك أن تقوم بخدمة الخلق فهذا أيضاً من كرم الله عز وجل وتحقيقاً لإسم الحفيظ والحفيظ قيل هو الذي صادك في حال المحنة عن الشكوى وفي حال النعمة عن الملوى الإنسان بحالات النعمة ليحفظ دينه أحياناً الإنسان تروج تجارته فقال بعضهم إذا راجت بضاعتك فاحفظ دينك ممكن رواج التجارة يحملك على الكبر رواج التجارة يحملك على الطغيان رواج التجارة يحملك على الاحتكار ورفع الأسعار قال إذا راجت تجارتك فاحفظ دينك وإذا كسدت فاحفظ مالك الإنسان أحيانا تكسب بضاعته لبيع على أي إنسان بلا تحقق هذا الإنسان يأخذها ولا يعطيه ثمنها ويقف على بابه السنوات الطويلة ليحصل ثمنها لو أبقاها عنده لكان خيرا له فإذا راجت فاحفظ دينك وإذا بارت فاحفظ مالك نعم. والله سبحانه وتعالى أيضا كما قلت قبل قليل يحفظ الله من الشياطين إذا استعاذ به المستعيد الشيطان بوسويس سيدنا موسى حينما رأى هذا القبطي وقد اعتذى عليه المعتدون قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين إذا أنت قرأت الجريدة جريمة يجب أن تقول في نهاية قراءتها هذا من عمل الشيطان بعض المجرمين يقتلون سائقا من أجل مال زهيد قرأت مرة عن انسان قتل سائق سرق من السيارة شريط كاسيت وخمسين ليرة أصبح قاتلا وسوف ينضي خمسا وعشرين عاما في السجن إن لم تكن إعداما من أجل مئة ليرة فلذلك الإنسان يستعيذ بالله من ساعة الغفلة. ساعة الغفلة خطيرة جدا. غفل عن الله عز وجل. إذا الإنسان غفل عن الله عز وجل يأتيه الشيطان. إنه عدو مضل مبين. فالحفظ ايضا يحفظ لك عقيدتك، يحفظ لك جسمك، يحفظ لك أهلك، يحفظ لك مالك. شو المال؟ كما أنه يأتي ويدهش الإنسان بمجيء المال، أيضا يدهش بزواله. اللي مارح شخص أعرف رجل يملك أرقام فلكية مئات الملايين أصبح محتاجا لرغيف خبز شيء لا يصدق. العوام بيقولوا إذا أعطى أدهش أقول وإذا أخذ أزه الدهش يدهشنا مرتين في عطائه وفي سلبي. في شيء من معاني الحفيظ لم أذكره بعد هو أن الله عز وجل حفيظ أي لا ينسى نحن نستخدم هذا المعنى فلان حافظ ذاكرته قوية جدا ربنا عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى فالإنسان بنسى بالتقادم بنسى مع تقدمه في العمر أيام بنسى مع كثرة همومه ومتاعبه لكن الله جل جلاله لا ينسى أبدا هذا معنى الحفيظ أيضا قالوا هو ضد التضييع نعم الحفيظ أيضا من معانيها أيضا الرعاية والعناية فصار دخلنا بالحفظ حفظ القرآن وحفظ الأبدان وحفظ الدين وحفظ السماوات وحفظ الإنسان من شر ما خلق والحفظ ضد النسيان والحفظ هو الرعاية بعضهم قال يا حافظا لوجود العالمين فما يحيد عن غاية نقبا وخسرانا وحافظ الخلق أن يلقوا بأنفسهم إلى الهلاك زرافات ووحدانا خلقت فيهم عيونا يبصرون بها وقد خلقت بهم لاستمع آذانا لو لم تكن أنت يا رباه حافظهم لم تشهد الأرض فوق الأرض إنسانا يعني الآن مثلاً العين كيف حفظها الله لنا وضعها في هذه المغارة لو أن العين بارد على الجبين أول وقوع على الأرض أصبح أعمى شوف مكان بمكان دقيق هذه الجمجمة كيف حفظها الله لنا بي بي مفاصل ثابتة فيها حركة رسيطة جدا فالطفل أحيانا يقع على الأرض وتسمع لصوت رأسه على الأرض دويا كبيرا ومع ذلك يبكي دقائق ثم يسكت طيب لو أن هذه الجمجمة قطعة واحدة قطعة واحدة لن كثرت أما فيها مفاصل بشكل خط منكثر متدافلة وفي فراغات فهذه الفراغات حينما يقع الطفل على الأرب تتداخل بهذا التداخل تنجو هذه الجمجمة من الكسر هذا من الحفظ أيضا طيب من الحفظ الله جعل الشرايين في الداخل والأوردة في الخارج لو معكوسة لو أن الشرايين في الخارج أي جرح إنه ضغط الدم للقلب القلب لما بضخ الدم لو فتحنا شريان قال لي طبيب جراح قال لي إذا كنت أصابت شريان خطأً يصل الدم لاستقف من داخل القلب إلى سقف الغرفة يصل الدم لكن من فضل الله كل شيء ظاهر هنا أوعي طبعا الدم ينطلق من القلب إلى الأطراف ويعود ثانية إلى القلب بس هذا الأوعية الخارجية هي فريق العودة لذلك الضغط ضعيف جدا فإذا الجرح يطلع الدم بثير سيلانه أما لو جرح شريان أساسي لأصبح الدم على الجدران إذا من حفظ لنا هذا الدم بجعل الشرايين في الداخل الله عز وجل طيب. القلب في مركز توليد كهربائي ذاتي وفي مركز ثاني احتياط ومركز ثالث احتياط من أجل ماذا توقف الأول عمل الثاني توقف الثاني عمل الثالث هذا أيضا من حفظ الله عز وجل طيب الإنسان أحيانا بجوع متى يجوع الإنسان قال بجوع حينما تقل كمية السكر في لا في الدم بل في الكبد لو فحصنا إنسان جوعان النسب الغذائي بالدم تام مئة بالمئة والدليل إذا واحد في حال الجوع شديد وجاءه خبر مؤلم يلغى الجوع معناها عضلاته فيها غذاء ممكن يمشي خمس ساعات دون طعام إذا من حفظ الله لنا أن جعل الإحساس بالجوع يبدأ عندما تنقص كميات السكر في الكبد لا في الدم الدم دائما نسبه هي هل الحفظ؟ نعم من حفظ الله لنا أن الله جل جلاله جعل في العظام أعصابا حسية لو الله عز وجل ما جعل في العظام أعصاب حسية فواحد قسلت رجله فتابع السير حتى تصبح قدمه قطعتين أما جعل في, في العظام أعصاب حسية حساسة جدا بحيث لو حصل كسر من شدة الألم تبقي رجلك كما هي وأن يبقى العظم كما هو بعد الكسر أربعة أخماس العلاج هذا من حفظ الله لنا طبعا من حفظ الله لنا أنه جعل كل الأطعمة السامة مرة كل الأطعمة المتفسخة لها رائحة لا تحتمل لو طعام تفسخ وبقي محافظاً على رائحته ناكله أما الطعام المتفسخ شوف اللحم المتفسخة لا تستطيع أن تقابلها فهذه من حفظ الله لنا بل إن هناك حالات أنه إذا في بالجسم جرسون هناك أجهزة في الجسم تحاصر هذا الفرسوم إلى أن تقضي عليه وأنت لا تدري يعني تلاقي بجلدك حبة بيضة بعدين طلع منها سال من نقيح هل تدري أن هناك معركة طاحنة جلب في هذا المكان جهاز المناعة تماما كالجيش جيش له قيادة في له معمل أسلحة فإلو استطلاع إلو مقاتلين فالاستطلاع يستفع طبيعة هذا الجرسوم ويأتي بالمعلومات معمل المصول يصنع مصر مضاب للجرسوم المقاتلون يحملون هذا السلاح ويحيطون بهذا الجرسوم إلى أن يقضوا عليه وأنت لا تدري هذا باسم اسم الحفيظ وحينما تقبل المناعة في الإنسان بسبب مرض الإن أو سرطان بالدم قال لي واحد قال لي شخص قبلني قبلة يعني من طلابه كان مريض كلفتني القبلة 210 ألاف ليرة أنه ما في عنده مناعة اضطر يدخل لمستشفى وعناية مفددة فحينما تقيد المناعة في الإنسان ينتهي الإنسان وهذا المرض خطير مرض نقصال مناعة في الإنسان هذا كله من حفظ الله عز وجل ممكن نحن بجسمنا فقط نكتشف آلاف الأدلة على حفظ الله جل جلاله والحمد لله رب العالمين